رجعوني عليك لأيام اللي راح علمون الدم على الماضي وجراح اللي شفته قبل ما تشوف فك عيني رمضايا يا احسبه ازاي علي اللي شفته اللي ما تشوفك عيني يا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل اللي ما تشوفك عيني يا يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح واللي ابتدى بنورك صباح وانت انت, انت انت عمي